بسم الله الرحمن الرحيم تاسيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين نبلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون <سؤال> إن فرعون على في الأرض وجعل آلها شيعا يستغف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناء أخهم ويستحي نسا أخهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استويفوا في الأرض وناشعلهم. ونجعلهم أَئِمَّةً ونجعلهم الْوَارِثِينَ ونمكن وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيك في اليم ولا, ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَدِينَ فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عشاء عين فعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون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 فَرَدَدْنَا ذٰلِكَ إِلَيْهِمْ كي عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَا تَحْزَنِي وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتك وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه ابو موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له قال له موسى ها إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 قَالَ يَا نُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُنُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لك من النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يترقب. قَالَ رَبِّ نَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَوَاءَ مَدْيَنَ وَلَمَّا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان سواء أمدي وجد عليه أمة من الناس يسكنون ومجد ومجد من دونك امرأتين تدودان قل ما خطبكما. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فجاءته إحدى تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن جوت من القوم الظالمين قالت إحدى يا أبت خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان أنكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قويت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا لِأَهْلِهِمْ كِسْوًا إِنْ يَا أَنَسْتُنَارَ لَعَلَّ يَاتِيكُمْ لَعَلَّ يَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جُدْوَةٍ مِنَ النَّارِ لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أيام سائني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 ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم اليك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك فدانك برهانان من ربك إِلَى فرعون وملئه إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين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 فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا, فلا يصلون إليكما بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بجنات فلما جاءهم موسى بآياتنا بجنات قالوا قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى يا ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي فأوقد لي ما هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني, وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم أنا بذناهم في اليمن فاض كيف كان قبة الضادني وجعلناهم أيمتا يدعون إلى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون وَمَا كنت بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاهَا إِلَى مُوسًى الأرض وما وَمَا من مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وَمَا كنت بجانب الطور إِذْ نَا ولكن وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ من نذير وَبِلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا شَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عندنا قَالُوا قَالُوا لَوْ لَا أوتي مِثْلَ مَا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من هو أهدا منهما أتبعه ان كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم فاعلم انما يتبعون أهواءهم وَمَا الْأَوَّلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هدى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ولقد وصلنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هم بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا قالوا آمنا الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السجئات ومما, ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا لَهَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامًا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ أن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 نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبع إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو, رسولا يتلو عليهم آياتنا ما كننا نملك الخرى الا وقالوا ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى أَفَلَا تَعْقِنُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ حَسَنًا فهو لاقيه كمن, كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ سُرَكِيَ الَّذِينَ كنتم تَسْعُمُونَ قال الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليه ما كانوا أيام لقد شُرَكَاءَكُمْ شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمُرْسَلِينَ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأنا من تاب وآمن وعمل صالحا فأسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم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 لا إله إلا هو له الحمد في الأولا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جعل اللَّهُ عليكم اللَّيْلَ سَغْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بضياء أَفَلَا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رتمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم, من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته يجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ولتبتغوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزْعَنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فقلنا, فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنْهُمْ وَظَلَّ عَلُهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وآتيناه مِنَ الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قرال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَابْتَقِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم علم اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من من هو اشد منه قفتا واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المشرك فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا ليت لنا مثل ما اوتي قارون ان, إن نقول ذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئتين ينصرونه ما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا وان لا يفلح الكافر ذلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون أولوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحصنة بله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاذ قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يرقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد ان انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعن الله إلغاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع